حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 رب نكشف عنا العذاب رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 تقيمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الى عباد الله إن لَكُمْ رَسُولٌ آمِين وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ ترجموا. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدع ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعباد ليلا فأسر بعباد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 مَقَامٍ كَرِيمٌ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِنَّ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا قَوْمًا آخرين فَمَا بكت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَم كَنُ مَُر وَلَ قَدَن الجَّن بَنِي إصرائلَ مِن الععَذَ بِالْمُهين مِنْ فرعون المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء تَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَنْ شَرِين فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ İnnehum kanu mürremin, vma xalqun asmaawat v وَمَا ard v mabīnahu ma laabīn, maa xalqunahu ma illa bilḥaq, vlaakin يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يُغْنِي مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى il الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما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 لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون